إخواني في الله إن الأمة الإسلامية ابتليت في نفسها وفي جماعتها وفي مجتمعها وما ذلك إلا من تقصيرنا قصرنا في نواه عدة ومما قصر فيه المسلمون إلا من رحم ربي هو ما, يربط ما يربطهم بالله سبحانه وتعالى وهو من أعظم العبادات وقد تركه الكثير والكثير واعتمدوا على المحسوسات ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وهو مسبب الأسباب فلما تركوا هذه العباده عباده تركهم لانفسهم حتى نرجع اليه سبحانه وتعالى ونذكره وندعوه وما هذه العباده التي تخلى عنها كثير من المسلمين اليوم وكما قلنا قد اعتمدوا على المحسوسات وعلى التقنيات والصناعات وأصبح البعض يتلمس في أذناب الشرق والغرب ونسوا ما يحدثه الدعاء وما يفعله الدعاء وما يصنع به الدعاء فالدعاء من أجل العبادات كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة فلما تخلى عنه المسلمون إلا قليلا منهم حصل ما حصل وطمع فينا الاعداء فلما اهملنا جانب العباده فلما اهملنا جانبا من العباده وهو الدعاء اصبحنا شذر مذر واصبحنا طعم لقمه سائغة والله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الدعاء عبادة ومن أوفى بأهده من الله الله سبحانه وتعالى وعد فقال وعد الله وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديثه ان الله لا يخلف لا يخلف الميعاد ان الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى فزيد يا عبد الله من الدعاء والجاء إلى الله وتلمس خطاء الأنبياء الذي قال الله سبحانه وتعالى مثنيا عليهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فأثنى سبحانه وتعالى عليهم بهذه الأوصاف المسارعة في الخيرات ودعاه رغبة ورهبة والخشوع له سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي هو في درجة الحسن عند أحمد والترملي وابن ماج وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريف أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم فإن نحن من هذا وإن نحن من هذه العبادة وإن نحن من دعاء الصالحين وإن نحن من دعاء الأنبياء ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنككونن من الخاسرين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 وكذلك ننجي المؤمنين نجى الله سبحانه وتعالى نبيه ذنون واستجاب له وقال سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين أي من سلك سبيل الأنبياء في الدعاء والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى فإنا نستجيب له كما استجبنا للذنون وغيره هذا فضل الله سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين حل اعتبرنا حل انتبهنا ويقص علينا سبحانه وتعالى قصة نبيه زكريا قال تعالى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 منك سيرؤوسهم راجعي ايديهم الى الله سبحانه وتعالى مرساه النبوه لم تمسيهم الدعاء والخشوع والخضوع ومناجات الله سبحانه وتعالى وموسى عليه السلام قال سبحانه وتعالى رب نجيني من القوم الظالمين رب نجيني من القوم الظالمين لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى والمرأة الصالحة آسية امرأة فرعون دعت ربها فقال سبحانه وتعالى وهو يقص علينا القصة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين امرأة ليس لها حول ولا قوة وقفت أمام عاتية مصر رعون مصر ولكنها وقفت بالإيمان وقفت واستمدت قوتها من الله سبحانه وتعالى فربعت يدها وأقبلت إلى الله بقلبها فدعت دعاء المضطر دعاء الخاشئ المتذل لله سبحانه وتعالى فاستجاب الله لها ونوحا عليه السلام دعا ربه قال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الظر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به منظر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين استجاب الله سبحانه وتعالى لأنبيائه استجاب الله سبحانه وتعالى للصالحين فهو سبحانه وتعالى لا يرد دعوة الداعي إذا دعاه وما علينا إلا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى إقبال الإقبال المضطر إليه الخاشع بين يديه المتذلل له سبحانه وتعالى مقبلين إليه وقلوبنا متجهة إليه رافعين أكف الضراعة إليه نتلمس أوقات الإجابة والأدعية من الكتاب والسنة ونتلمس ما يحبه الله سبحانه وتعالى ونجتنب ما يكرهه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يذيب الدعاء ولكن أي دعاء إنه دعاء من أناب إليه وأطاعه ووحده ذلك في قوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أن تستجيب لأوامره أن توحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أولوهيته وفي توحيده وفي أسمائه وصفاته وأن تمتثل أوامر محمد صلى الله عليه وسلم وتنتهي أما نهاء هذه من شروط استجابة الدعاء فإذا نزلت بك, بك نازلة فالجأ إلى الله فإنه ينفع لكل شيء إلا أن يكون هناك مانع مانع شرعي مانع يمنع الدعاء فليس المتسبب إلا أنت يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فأليكم بالدعاء عباد الله خرجه أحمد والترميلي وغيرهما وحسنه إمام المحدثين في عصره الألباني رحمه الله ويقول صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته لم تسد فاق فاقته ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او آجل اخرجه الامام ابو داود والترمذي وغيرهما وصححه الالباني فالجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء ولا تيأسوا فإن الله سبحانه وتعالى غني وخزائنه ملأ لا تنفذ وعليك يا عبد الله أن تتلمس أسباب استجابة الدعاء فمن ذلك إطابة الطعام والكسب الحلال والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون والأكل من الطيبات والأكل من الحلال سبب لقبول الله الدعاء وإن الدعاء له موانع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل كانت تحتهم رأة سيئة فلم يطلقها ورجل كان له مال فلم يشهد عليه ورجل كان له مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ما له وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفحاء أموالكم أخرجه الحاكم وصححه ومن الموانئ أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أخرجه الإمام أحمد الترنيذي وحسنه الألباني ومن المواني أيضا الدعاء بالإثم او بقطيعة الرحم يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم مواهو مسلم ومن الموانع ايضا الاستعجال في الاستجابة الاستعجال في استجابة الدعاء فترى العبد يدعو ويدعو ويدعو, ويدعو اياما وشهورا فلا يستجاب له ثم يأس ويقول لم ارى يستجاب وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أخرج الشيخان قال الداودي يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم أرى يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الإدخار فأتنو عباد الله بالدعاء وأعلم أن للدعاء أداف ومن آدابه أن تأزم يا عبد الله في الدعاء ولا تعلقه بإنشيت يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليأزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكرها لله او قال فإنه لا مستكرها له أخرجوا الشيخان ومن آداب الدعاء أن تدعو وأن تموقن بالإجابة قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من دعاء من قلب غافل الله فاذا دعوت يا عبد الله ادع بقلب صادق وادع بيقين وعزم وقلب حاضر متوجه الى الله مقبل إلى الله لا ترهيك الدنيا ومن لذاتها فإذا وقفت بين يد الله تذكر عظمة من تدعوه ومن أداب الدعاية عبد الله الإلحاح في الدعاء على الله فإن الله كريم جواد كريم يقول تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ويقول صلى الله عليه وسلم من سره أن, أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكفر الدعاء في الرخاء خرج الترمذي وصححة والحاكم ومن أداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم خرجه الطبراني والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله وعن عمر بن الخطاب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم فواه الترمذي واعلموا عباد الله أن لله تبارك وتعالى نفحات وأوقات يفتح فيها أبواب السجابة لعباده المتقين وليس ذلك من قله ولا بخل فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى وخزائنه هم الا لا يغضها نفقه صحاء الصحاء الليل والنهار قال تعالى وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في تصريف العباد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وذلك كي يشهد المستهدون ويشمر المسمرون ويتنافس المتنافسون فاغتنبوا عباد الله الأوقات الفاضلة التي يكون الدعاء فيها حري بالإستجابة فمن تلك الأوقات ليلة القدر إن أنزلناهم في ليلة القدر والسجود وأدبار الصلوات المكتوبة وفي جوف الليل الآخر يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فخرجه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما وقال صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفر يستغفرني فأغفر له خرج الشيخان وفي الحديث عن عمر بن عبسة رضي الله عنه وارضاه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاب فقلت يا رسول الله هل من دعوة أقرب من الأخرى او ساعة تبقى أو ينبغي ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن رواه الترمذي والنسائي وصحاها الألباني ومن تلك المواطن أيضا الفاضلة ذلك بين الأذان والإقامة فعنانس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعو أخرجه الإمام أحمد والتنمذي وصححه الألباني ومن الأوقات التي يتحرى العبد فيها الاستجابة عند نزول الغيث نزول المطر وعند النداء وإقامة الصلاة وعند التقاء الصفين في القتال يقول صلى الله عليه وسلم اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر وفي لفظ ونزول الغيث أخرجه البيهقي وحسنه الألباني وقال الشافعي رحمه الله تعالى وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقام الصلاة وكذلك هناك ساعة في يوم الجمعة وأرجاها آخر ساعة من عصرها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما جمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة أي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى الشمس من حين يصبح حتى الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كاب فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم جمعة فقلت كيف هي آخر ساعة في يوم جمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها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 واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الكرب والشدائر وفي الرخاء لا يكن دعاءكم في الشدة وتتركونه في الرخاء وأكثر الدعاء لإخوانكم المضررين من أهل السنة والجماعة الذين ابتلوا إما بحروب وإما بعواصف سلجيه او بافات من آفات الدنيا فلا تنسوهم من الدعاء واعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب يقول صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا, دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به امين ولك بمثل قال فخرجت إلى السوق هذا الراوي صفوان بن عبد الله بن صفوان قال خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد ومسلم ولا تنسوا أن للمسافر دعوة مستجابة وأن للصائم دعوة مستجابة وأن للمظلوم دعوة مستجابة وأن للوالد دعوة مستجابة يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وإياك يا عبد الله إياك وإياك من دعوة المظلوم وإن كان كافرا يقول المصرفة صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه ففجوره على نفسه دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه فواه الطيالس وأحمد وحسنه الألباني وفي لفظ اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب أخرجه الإمام أحمد واضضياء في المختارة وحسنه الألباني فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الدعاء ولا تنسوا أنفسكم ولا تنسوا أهليكم ولا تنسوا أولادكم بالصلاح فإن خير ما تنعم به يا عبد الله هو صلاح اهلك واولادك صلى الله الله في الدعاء في جوف الليل وفي السجود وفي الأوقات الفاضلة وانت صائم هذه اوقات حقيقا حري ان يستجيب الله للعبد في العبد فيها فاجتهدوا أيها الإخوة ولا تنسوا إخوانكم من أهل السنة والجماعة في كل مكان فإنهم بحاجة إلى الدعاء وما وصل حالنا اليوم في أقصى الأرض وأقصى في المشرق والمغرب إلا لأننا تركنا الدعاء إلا أننا تركنا الدعاء واعتمدنا على المحسوسات واعتمدنا على أذنب الشرق والغرب إلا من رحم الله فينا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وعيد المسلمين إلى كتابه العزيز وإلى سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من العالمين العاملين وان يجعلنا من الداعين وان يجعلنا من الصابرين نسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين